وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَنزَلَ الله عز وجل شيئين في هذه الايه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس اي لكي يكون هذا ذكر بيانا للناس لما نزل إليهم لما نزل إليهم هو القرآن فما هو الذكر وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس يا نبي الله ما نزل إليهم في كتاب ربهم إذن فالسنة أنزلت كما أنزل القرآن وهي وحي قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة نزلت لتبيين القرآن لتبيين مجمل آيات القرآن السنة لها حالات مع القرآن ولها أحكام مع القرآن يعني يقول يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة السنة تقضي على القرآن ما معنى تقضي على القرآن؟ أي تحكم بين المعاني المتنازعة للآية الواحدة إذا تنازع معنيان لآية واحدة فالسنة حكم بين هذين المعنيين الإمام أحمد يقول ما أجرؤ أن أقول هذا الإمام أحمد تحاشى اللفظة فقط وقال السنة تبين القرآن هذا المعنى هو نفس المعنى الذي ذكره يحيى بن أبي كثير ولكنه تحاشى ظاهر العبارة طيب السنة لها منزلة عظيمة في التشرير الإسلام والسنة لها علاقة وطيضة بالقرآن وتأتي مع القرآن على حالات يعني نبينها في ست حالات يقولون السنة تأتي بأحكام سكت عنها القرآن ولم يأتي ذكرها في القرآن مثل ماذا؟ تأتي بحكم جديد لم يأتي ذكره في القرآن يعني أولاً هذا الكلام يعني مهم لماذا؟ أذكر أن بعض الطلبة في الأزهر سألني مرة على الدليل على وجوب اللحية الدليل على حكم اللحية أنها واجبة فذكرت له بعض الأدلة من السن وفروا أرخوا أطلقوا فذهب بها إلى أستاذه فقال هذه الأدلة على أنها سنة هو فهم إيه ناس كثيرة فهمه هو مدرس موجه شرعي فهمه إن الحكم طالما جاء من السنة جاء من الأحاديث فهو سنة يعني سنة عنده يعني مستحب يعني يثب فعله ولا يعثم تاركه ده اللي فهمه وطلام الحكم جاء من القرآن فهو فرض وهذا طبعا خطأ فادح السنة تأتي بأحكام جديدة لم يأتي ذكرها في القرآن وتنفرد بالتحريم والتحليل مثل ماذا؟ يعني تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هل يوجد هذا في القرآن؟ لو فتشنا في القرآن من أوله إلى آخره لن نجد نصاً يا نص أو آية نص على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها تحت رجل واحد وقد جاءت السنة بتحريم هذا الجمع. طيب تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هل هذا محرم في كتاب الله؟ هذا لم يحرم إلا بالسنة. طيب هل هنا يستحب ترك هذه المحرمات أم أنها حرام أو يكره ترك هذه أو يكره فعل هذه المحرمات أم أنها حرام؟ هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها؟ أو أكل كل ذي من من السباع أو كل ذي مخلب من الطير؟ لا يجوز وقد استقلت السنة بتحريم هذه المحرمات يبقى عندي الحالة الأولى أن السنة تأتي بأحكام جديدة سكت عنها القرآن أو لم يأتي ذكرها في القرآن طيب الحالة الثانية أن تأتي السنة مؤكدة لأحكام القرآن تأتي السنة مؤكدة لأحكام القرآن أي أن الحكم جاء في القرآن ثم أتت السنة فأكدته ووافقته فهو من من باب التأكيد والتوكيد زي إيه زي تحريم الشرك حرمت الشرك وحرمت عقوق الوالدين وقتل النفس جاء القرآن بتحريم هذه المحرمات وقده ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا قلت تعالى وأطل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وجاءت السنة بتحريم هذا أيضا ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراق بالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وظل يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قال الصحابة ليته سكت فنسبة الحديث للآية هنا الحديث يؤكد الحكم الذي جاء في الآية طيب هذا هو النوع الثاني من حالات السنة مع القرآن طيب السنة تخصص عام القرآن الآية تكون عامة نص عام والسنة تأتي فتخصصها كيف؟ قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة بالالف واللام ماذا تفهم من هذه الآية كل ميت حرام طيب وكل دم حرام أيضا طيب هل يحرم أكله السمك الميت يعني أنت لو اشتريت سمك، لو لقيته ميت من فاش تشتريه ولو اشتريته صاحي ومشيت روحت على مصلة البيت لقيته مات ترميه لا ليه يقول ابن عمر رضي الله عنه وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد الحوت اللي هو السمك يعني والجراد اللي هو إيه؟ هالي اللي علينا الأيام دي اللي هو اللي, اللي بتسمعه عنه في الأخبار ده ربنا يعافينا ويعافي المسلمين من شر فوامحنا وابتلاء قد يأتي على الأخضر واليابس طيب الحوت والجراد يحل أكلهما وإن كان ميتا والكبد والطحال الكبد والطحال هما دمان أيضا حلال أكلهما يعني الكبد هو يعتبر عبارة عن دم والطحال أيضا عبارة عن دم ومع ذلك يجوز إيه أكلهما طيب يبقى السنة ماذا فعلت في هذه الآيات خصصت عام من القرآن استثنت أشياء من عموم الآية. طيب زي إيه كمان؟ ده نفس ال ده نفس المثال لكن أنا أريد مثالا آخر. يقول, يقول الله عز وجل والسارك والسارقة فاقطعوا أيديهما السارق أيضا معرفة بالألف واللام تشمل كل سارق والسارق أيضا كذلك طيب هل كلما سرق شخص قطعت يده؟ كل السارقين مهما كبر حجم السارقة تقطع فيه اليد؟ لا ليس كل سارقين تسرق تقطع إيديهم بل قالت عائشة رضي الله عنها لا قطع فيما دون ربع دينار يعني القط لو لو سرق شيئا أقل من ربع دينار لا تقطع يده وإنما يكون القط في ربع الدينار فما فوق يعني لو سرق شيئا يعني مش هيسرق مثلا أي حاجة كده وتقطع ايده يعني مش حاجة بعشرة جنيه بعشرين جنيه خمسين جنيه وتسرق وتقطع ايده ربع دينار ربع دينار ذهب يعني طيب الحالة اللي بعد كده اللي كان الرابعة تقييد المطلق نعم إيه احسبها بع على على أسعار الذهب ما أنا ما عرفش ما عرفش الحسابات بالضبط كذا لكن الدكتور ماجد ممكن يحسبها بالضبط يعني لكنه رقما يعني ليس مش خمسين جنيه وفمادوني يعني يعني إيه رقم يعني إيه لاقيم ال الرابعة الحالة الرابعة أن تأتي مقيدة لمطلق الكرآن قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين وصية يوصي بها أو دين وصية مطلقة ومجردة من أي قيد لا صفة لهذه الوصية هل يحل للرجل أن يوصي بأي وصية سواء استوعبت ما له كله أو نصفه أو أقل من ذلك لا هو إيه هناك قيد من السنة كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الثلث والثلث كثير إنك انتظر وراثتك أغنياءا خيرا من أن, تدعهم، أن تدرهم عالة يتكففون الناس فهو يوصي بالثلث والثلث كثير يعني يستحب له أيضا يعني بعض أهل العلم استحب له أن يوصي فيما دون الثلث لأن الثلث كثير هذا هو الحد الأقصى يعني ما ينفعش يبقى فوق الثلث ما ينفعش النصف مثلا فما فوق كما أنه هناك قيد آخر لهذه الوصية فلا وصية لوارث فنص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وصية لوارث يعني, يعني قد يعني يريد بعض الأباء أن يميز بعض الأبناء فتحيلون المراث سوى بين الأولاد بين الذكور وسوى بين الإناف الذكر مثل الذكر والأنثى مثل الأنثى والذكر مثل حظ الأنثى يأين. فبعض الأباء قد يأين يتحايل ويوصي للابن مثلا بالثلث هل يجوز؟ لا يجوز يعني لو اكتفينا بالآيوة فقط يجوز لكن السنة أتت فقيدت, فقيدت هذا الإطلاق. هو صوت النساء؟, النساء اللي تحت يعني طب يا الأخوات يعني يتقل الله في إخوانهم ويخفضوا الصوت عشان إخوانهم يقدروا يستفيدوا من الدرس أو أخواتهم يقدروا يستفيدوا من الدرس طيب كده كم حالة أربع حالات طيب الخامسة أربعة إزاي عد كويس كده طب نقول الخامسة الخامسة أن تفسر مبهم القرآن السنة تفسر مبهم القرآن يعني الآية مبهمة قد يكون لها أكثر من معنى فالسنة تبين المعنى المراد بالتحديد من هذه الآية يعني لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله الصحابة فهموا أن الظلم إيه الظلم بمعنى العام كل ظلم الرجل إذا ظلم أخاه فهو ظلم إذا ظلم نفسه فهو ظلم طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الظلم الذي تظنون ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الظلم هنا ما معنى إذن الظلم هو الشرك وليس كما فهم الصحابة فالسنة حددت المعنى المراد أو أو يعني أزالت الإشكال حول معنى الآية. الحالة الأخيرة وهي السادسة وهي أن تفسر أو تبين مجمل القرآن. السنة تبين مجمل القرآن. تبين مجمل القرآن. يعني أي تبين مجمل القرآن؟ قال الله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاء لو فتشت في القرآن كله هل تجد صفة الصلاة هل تجد متى نصلي هل تجد تفاصيل الصلاة الرقوع والسجود والقيام وماذا نقرأ كل هذا ما تعلمناه إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الزكاة في مساقة السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، اللي يسقى بالآلات فيه نصف العشر، والذي يسقى بماء السماء ففيه العشر. طيب هذه فض. لم أذكر؟ إيه؟ ما احنا ما احنا قلنا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها اه هي ساكت عنها القرآن او احكام جديدة هي هي هي آه. طيب لما كانت للسنة هذه المنزلة العظيمة كان من داء الصحابة وفهمهم أنهم يحرصون عليها وكانوا يلزمون النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون من هديه ودله وما والأحكام التفصيلية للشرع تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وكان الصحابة يتناوبون النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتناوبون النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه السنة يعني كان عمر رضي الله عنه يتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جار له من الأنصار لماذا حتى يسمع منه من هذا الجار ما فاته في اليوم الذي لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني يذهب يوما في حاجته في تجارته في زراعته ثم يذهب يوما في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وينيب عنه رجلا من الأنصار حتى لا يفوته شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الصحابة من يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطن يلزمه على كل حال ما كان يتركه إلا, يعني إلا في مبيته أو في, في خلاء كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم دوما وكان يلزمه على ملء بطن كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه فالصحابة كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أصول الحديث هنا أين هي مصطلح الحديث هنا أين هو يسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم نقول في المتواتر هو بلغ من القوة واليقين أنه كمن رأى الأمر بنفسه أو كمن سمع بنفسه هؤلاء الصحابة ليسوا كمن رأى بنفسه إنهم رأوا بأنفسهم يعني نقول إنه قوي كالأسد لا هو ليس قويا كالأسد إنه الأسد نفسه فهنا الاتصال غاية في القوة على الدرجات والسماع والقوة الأحاديث في الذروة فكانوا أسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومن فاته شيئا سمعه من أخيه الصحابي الذي زكاه ربنا وزكى الصحابة في الجملة من فوق سبع سماوات وترد الله عز وجل عنهم في كتابه وكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من فاته شيء من السنن أو أراد يتعلم المزيد من السنن يفوتوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منهم فهذا ابن عباس رضي الله عنه يطوف على بيوت الأنصار يسمع منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وربما جاء الأنصارية فلم يجده مستيقظا فجلس ببابه وربما نام حتى تأتي الريح فتسفي على وجهه الطراب رضي الله عنه وهذا انتظارا منه حتى يسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يعرف الكذب في الصحابة وجاء عصر التابعين فالتابعي يسمع من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم طيب من لم يدرك الصحابة قد يسمع من التابعي عن الصحابي. هل وقعت العصمة للتابعين كما وقعت العصمة من الكذب فحسب هل كانوا كلهم عدول كما كانت الصحابة عدولا هل كل, الصح... هل كل التابعين عدول كما كان الصحابة كلهم عدولا لا وجد فيهم الكذب وإن كان قليلا وكثر الكذب لما ظهرت الفرق ظهر الروافد وظهر النواصب وكان أشد الناس كذبا هم الروافد فلما فشل كذب وانتشر قال ابن سيرين سموا لنا رجالكم سموا لنا رجالكم سموا لنا عمن ترون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إذا كان من أهل السنة فيأخذ حديثه وإن كان من المبتدعة الذين ربما رأوا حل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تركوا حديثه فكان التطبيق العملي والانتقاء عمليا كان الانتقاء الصحيح من الضعيف عمليا فيتركون أحاديث الكذبة ويأخذون أحاديث الثقات هذه قاعدة قاعدة نصول الحديث ولم تدون في كتاب حتى الآن يعني إنما قواقع عملي كانوا يتحرون الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التفتيش في حال الرواة أو في حال الرجال طيب أول تدوين لأصول الحديث في كتاب كان على يد الإمام الشافعي على يد الإمام الشافعي الشافعي ميت مئتين في كتاب الرسالة كتاب الرسالة أصلاً مصنف في, إيه؟ في أصول الفقه ولكنه اتكلم في باب السنة على ما تصح به الحجة أو ما تسلم به الحجة واتكلم على بعض أصول الحديث هل صنف الشافعي في أصول الحديث على سبيل الاستقلال أم في ثانية كتابه الرسالة أو في ثنايا الكتب لم يظهر التصنيف على على على سبيل الاستقلال حتى الآن ذكر كثير من أهل العلم قواعد وأصول من أصول الحديث في ثنايا كتبهم ولم يجردوها أو يفردوها في كتاب مستقل مثلما فعل الإمام الشافعي مقدمة صحيح مسلم مسلم متوفى 261 كلها في أصول الحديث ويعتبر هذا يعني تصنيف أصول الحديث ولكنه ليس على سبيل الاستقلال مقدمة الصحيح يعني, يعني هي يعتبر جزء من الصحيح وإن كان يعني ما فيها يعتبر إيه ليس من الصحيح يعني الأحديث التي فيها لها حكم خاص بها الترمذي ميت 279 وصنف في نهاية كتابه السنن كتاب جزء كده صغير اسمه إيه؟ العلل كله في أصول الحديث رسالة أبي داود لأهل مكة وأبو داود 275 كلها أيضا في أصول الحديث هذه الكتب تعتبر في أصول الحديث يعني عفوا ليست كتبا ولكنها أبحاث في ثنايا كتب ولم يظهر التصنيف في أصول الحديث على سبيل الاستقلال بعد لم يفرض في كتاب بعد في مقدمات الكتب يعني في مقدمة مثلا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم المجروحين لابن حبان كثير من الكتب كان مصنفوها يدرجون فيها كلاما كثيرا حول أصول الحديث في مقدمات هذه الكتب أول من صنف في أصول الحديث استقلالا وأفرضه في كتاب مستقل هو الرامة هرمزي وده ميت 260 الرامة هرمزي الرامة هرمزي طبعا لم يستوعب كبداية المصنفين في أي فن لم يستوعب الكلام في أصول هذا العلم تبعه الحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وده ميت 405 وكأنه عني بما أهمله الرامة هرموزي يعني اهتم بالجوانب التي تركها الرامة هرمزي وكان كتابه أوعب من كتاب الرامة هرمزي الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك يعني جاء بعده أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وده 430 متوفر 430 وعمل مستخرجا على كتاب الحاكم أبي عبد الله الحاكم الكتب اللي فاتت دي كلها مطبوعة وموجودة متوفرة عدا كتاب المستخرج لأبي نعيم المستخرج على الحاك ماشي يعني هو في حكم المفقود جاء الخطيب البغدادي 463 متوفى يعني يعني هو مش, مش ولد لا جاء وتوفي في 463 فصنف كتابا حافلا في علم الرواية سماه الكفاية في علم الرواية وصنف كتبا كثيرة في علوم مستقلة من علوم أصول الحديث أو علوم الحديث كان له أجزاء كثيرة في كل فن مفرد من فنون علم الحديث يعني مثلا له كتاب المزيد في متصل الأسنين. هذا بحث أو نوع من أنواع الحديث علوم الحديث له فيه جزء المدرج له فيه جزء المقلوب له فيه جزء فكان له يعني أجزاء مستقلة في كل فن من فنون علم الحديث وله كتاب في أداب الرواية اللي هو الجامع الأخلاق الراوي وأداب السماء فضل الخطيب الأغدادي على المحدثين كبير وعظيم. يعني حتى قال أو بكر بن نقطة لا شبهة عند كل لبيب أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. بيقول إيه؟ من جاء بعد الخطيب عيال على كتب الإيه؟ الخطيب لكف ما صنف في أصول الحديث. وأفرض أنواعاً كثيرة من علوم الحديث بأجزاء مستقلة. نعم؟ أبو بكر بن نقطة. طيب هي العبارة جاءتها هكذا في كتابه التقييد. كتاب التقييد لكتاب الكتاب بكر بن نقطة. لأن بعض أهل العلم ينقلها يعني إيه بتصرف يعني. وهو ابن حجر بعين يعني. طيب ال هناك يعني علامة فرقة في أصول الحديث لا تنسى وإذا ذكر الحديث ذكر ابن الصلاح وكتابه ذكر ابن الصلاح وكتابه كتاب ابن الصلاح سماه هو معرفة أنواع علم الحديث. سموها كذا في مقد يعني إيه؟ في مقدمة كتابه مشهور بين أهل العلم بمقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح لكن هو قلت لكم سماه معرفة أنواع علم الحديث طيب ابن الصلاح من جاء بعده أو نقول تسعين في المية نعم ده 643 تقريبا يعني إن لم أكن واهيما يعني هو تقريبا كده طيب كل من جاء أو نقول غالب من جاء بعد ابن الصلاح وصلنا في أصول الحديث مرتبط بابن الصلاح مرتبط بكتاب ابن الصلاح يئما بشرح ابن الصلاح يئما يعارض وينتقد ابن الصلاح يا إما بيختصر ابن الصلاح، يا إما ابن الصلاح، يا إما بيشرح حاجة من دي حاجة من الاختصارت بتاع ابن الصلاح أو حاجة من النظم بتاع ابن الصلاح. المهم له علاقة بابن الصلاح، بكتاب ابن الصلاح. يعني نذكر على سبيل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإجمال يعني أشهر من اختصر ابن الصلاح. ابن جمع اختصره في المنهل الروي، منهل الروي ده الابن اختصر كتاب اللي ابن الصلاح، من الكتاب ولا من الاسم ابن جمعة ابن جمعة الطيبي اختصره له الخلاصة، الخلاصة للطيبي ده اختصر اللي إيه لمقدمة ابن الصلاح النواوي له كتابان اختصارا لابن الصلاح كتاب إرشاد الطلاب وده اختصار يعني ايه اكبر من الكتاب التاني اللي هو تقريب النووي تقريب النووي ده هو اسمه التقريب والتيسير لسنن البشير النذير تقريب النووي ده هو شرحه الصيوطي في كتابه تدريب الراوي طب تدريب الراوي ده لعلقة بابن الصلاح الوقت ولا ملوشي ليه لأنه شرح الاختصار بتاع ابن الصلاة طيب دول يعتبروا أشهر اللي اختصروا يعني الأشهر من نظمه العراقي العراقي النظم بتاعه اسمه التبصرة والتذكرة وليس كما ظن بعض الباحثين أو بعض المشايخ أنه الدرر يسمى يعني بيقول المهم علينا من اسم الخطأ يعني الكتاب ال الألفية بتاع العراق اسمه إيه التبصرة والذكرى وليست نظم الدرر نظم الدرر ده اسم ألفيت الصيوط ماشي ألفيت الصيوط دية نظم أيضا ل إيه الصلاح العراقي شرح ألفيته والصيوط شرح ألفيته والسخاوي شرح ألفية العراق وشرح السخاوي أوعب وأفضل من شرح العراقي نفسه. شرحه في خمس مجلدات، يعني في طبعة أحد طبعات يعني خمس مجلدات، في ممكن تلا طبعة أقل من كده. ويعتبر من أوعب كتب وصول الحديث على الإطلاق. يعني الكلام دوت يا أخواننا يعني قد يظن البعض أنه يعني ليس له أهمية. وذا طبعا يعني قد يكون من الفهم القاصر ليه أنت يعني إذا احتجت أن تراجع مسألة معينة من أصول الحديث فلا بد أن تعرف الكتب التي ترجع إليها وإلا يعني قد توجد الكتب في المكتبة ولا تدري ما فائدة هذه الكتب ومتى ترجع إلى هذه الكتب هذا الكتاب متى أحتاجه لا تدري فأنت إذا عرفت يعني علاقة هذا الكتاب بهذا الكتاب وموضوع هذا الكتاب وهمية هذا الكتاب هل هو مختصر هل هو مستوعب هذا يفيدك جدا في البحث يعني التدريب الراوي وفتح المغيث للسخاوي يعتبروا الاثنين من أوعب الكتب وأفضل الكتب في علم الحديث عامة يعني ممكن تبقى معهم كتاب الصنعاني اللي هو توضيح الأفكار ايه؟ وفتح المغيث للسخاو وتوضيح الأفكار للصنعان لا لا ده البتاع الصنعان ده مش يعتبر إيه خارج القصة يعني خارج ابن الصلاح ماشي ده ده شرح الكتاب تاني شرح كتاب ابن الوزير اللي هو تنقح الأنظار طيب احنا قلنا اللي نظم وال اللي إيه واللي اختصر طب ممكن نقول اللي شرح واللي عارض اللي انتقد محاسن الاصطلاح بتاع البلقيني البلقيني بالنون ماشي لان يعني شفت بعض الاخوه اللي بيكتبها بالميم البلقيني البلقيني شيخ الاسلام البلقيني للاسف ان هو شيخ الاسلام وقال عليه شيخ الاسلام واحنا مش عارفين اسمه طيب كان دايماً كده ابن حجر يقول ايه؟ وقال شيخ الإسلام يقصد البلقين السيطة ما يقول شيخ الإسلام يقصد ابن حجر نحن ما نقول شيخ الإسلام بنقصد مين ابن تيمية طيب كنا بنقول ايه؟ المخت... المختصرات ولا بنقول, ايه؟ بنقول الـ الـ الانتقاد في مغلطاي مغلطاي له إصلاح الإصطلاح ماشي إصلاح الاصلاح أو إصلاح ابن الصلاح المطبوع قريبا من خمس ست سنين كده مطبوع في له طبعتين في طبع منه مجلدين في دكتوراه وماجستير لأذكر يعني طيب دول من من أشهر الناس اللي عرضته هو طبعا اللي لا يعرض على الدوام واللي بيشرح مش أو, أو بيؤيد لا يؤيد على الدوام يعني من, كتب من الكتب التي شرحت وأيادت ابن حجر النكت هقول لكم على شوية نقطة كده يعني مش مش دايماً بيشرح أو بدايماً بينتقد أوقات بينتقد لكن الغالب الأعام فيما حسن للصلاح أنه عشان ينتقد وإصلاح ابن الصلاح عشان ينتقد ابن حجر له كتابان على ابن الصلاح كتاب الإفساح وده هو الكتاب التام والأوعب والمفقود الكتاب الأخصر كتاب النكة على ابن الصلاح بلغ منه ابن حجر حتى مبحث المقلوب آخر حاجة ذكرها في الكتاب المقلوب بعد كده ما فيش بعد كده وفاته المنية طيب الإفصاح ليس موجودا أصلا وينقل منه تلاميذه كثيرا ومن بعد تلاميذه يعني حتى في كتاب تدريب الراوي تجد نقولا كثيرة للصيوطي ولا تجدها في في كتاب الايه النكت ليه ينقل نقولا كثيرا عن ابن حجر هذه النقول تفتش في كتاب النكت لابن حجر لا تجدها وربما هذه النكت متعلقه بابن صلاح اصلا الحل ايه الحل إن هي موجودة في الافصاح مش في مش في النكت ماشي والنكت والافصاح مفقود انتوا معايا ولا انتوا وانا توهتكم ايه مش فاهمين؟ سامحك الله كده هوت تصدي نفسي أي حاجة من الأول للآخر ولا الجزء الأخير الكلمتين بتوع ولا والنكت ايوه كده يا راجل خلي ال... طيب اللي أنتوا ف الأولى أنتوا يعني أنتوا إيه خلتو تمهيد قبل كده ودخلينا على الأولى المفروض يعني إيه عضمتكوا نشفت شوي أنتوا بدئين من بعد العصر قبل العصر أمم في حاجة عندكم بعد العشاء طيب نقول إيه ابن حجر له كتابان له كتابان على إيه على ابن الصلاح كتاب اسمه الأفصاح وده هو أوسع الكتابين وهو مفقود بعض العلماء ينقل منه كثيرا ونفتش عن هذه النقول لا نجدها ليه؟ لأنه في الكتاب المفقود أما النكت فهو المطبوع النكت على ابن الصلاح ده بتاع ابن حجر أيضا وهو موجود ولكن ابن حجر وصل منه إلى مبحث المقلوب فقط يعني آخر حاجة ذكرها المقلوب صعب الكلام ده؟ سهل خالصا طيب ممن شرح ابن الصلاح التقييد والإضاحة للعراقي العراقي العراقي ده شيخ ابن حجر زين الدين العراقي شرحه في كتاب التقييد والإضاحة أوقات بيعترض عليه برضو وأوقات بي ينتصر له لكن هو يعتبر كشرح يعني في أيضا هناك نكت على ابن الصلاح للزركشي ودي يعتبر كتاب كبير أيضا شفت له طابعه في 3 مجلدات طيب نكتفي بهذا الكلام على على الكتب ما الكلام على الكتب بيزعلكم كده طيب يا خواني. لماذا علم الحديث؟ لماذا علم الحديث؟ بعض الناس يظن أن علم الحديث ربما يستطيع الطالب العلم أن يهمله ولا يهتم به ويمضي في طلب العلم دون الالتفات إليه أو دراسته على وجه جيد. وهذا الكلام فه يعني إيه فهم خاطئ من هؤلاء الطلاب الصغار يعني فما من طالب علم بل من إمام حتى وإن كان إماما في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير إذا لم يدرس علم الحديث دراسة جيدة ولم يدرس صحيح من الضعيف كل ربما ضاع جهده في البحث المعين وكان خطأ محض لماذا؟ لأنه لم يدر ما الصحيح من الضعيف الفقيه يصول ويجول ويجمع الأدلة ويرجح بينها ويجمع أقول العلماء ويوفق بينها وينتهي في النهاية إلى قول ويقول هو الراجح وبالأدلة ويذكر الأدلة يأتي غيره ويقول له بحثك هذا كله لا شيء ليس شيء لماذا؟ لأنك بنيت الراجح والمرجوح على دليل هذا دليل ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فما فائدة البحث والاستفادة فيه وهذا الكلام كله في التفسير وكله في العقيدة وكله في كل شيء طيب كده نهاية الدرس ولا اي ولا ممكن ان نكامل بعد درشا شوية ماشا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 ما الرسول الله اشهد ان محمد Hayy ala al-salah Hayy ala al-salah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 أخوانكم بس اللي بسألوا على الكتاب الكتاب هو المفروض مفيش كتاب بعينه يعني مفروض مفيش كتاب بعينه محدد لكن هتبقى الدروس اللي خدتها أولى سنة فاتت ماشي فتفرغ الدروس دهيت إن شاء الله هنرجعها بس كده وتتطبق ويعني ايه تتعمل لكم تتعمل في مذاكرة كده يعني اللي في دارة المسجد هنا أو في دارة المعهد هيصوروا لكم مذكرة كده بتعتبر الدروس اللي خدوها سنة أولى السنة الفاتية حوالي مثلا 16 مثلا إيه محاضرة ولا حاجة وهم تقريبا نفس اللي أنا حاول أكون الكلام اللي هقوله في الدورة ديت هي نفس الدورة اللي فاتت لو زودت بقى حاجة أو نقصت حاجة استحملونا بقى إن شاء الله ماشي طيب قبل ما نسى بس يعني في يعتبر كده حاجة مهمة جدا في الكتب أنا أنا يعني إيه أنتوا لم نسيت أقول لكم عليها أو أنتم حسيت أن الموضوع معكم بدأ يكالك أو قلت خلاص يعني يعني إيه هناك علامة فريقة أيضا في باب تدوين أصول الحديث يعني إذا سردنا الكتب في أصول الحديث لا يسعنا أبدا أن ننسى فضل ابن حجر والأكتاب ابن حجر اللي هو النخبة بعينه النخبة النخبة وشرحها النوزة لأنها يعني كان لها يعني شأنا خاصا بين الكتب وابن حجر شخصية مسيطرة علميا يعني هو إمام كبير ويقل ويقلد وأغلب من جاء بعده يقلده ربما قلده دون النظر في في الكلام ولم يناقشه في الكلام وشرح شروحاً كثيرة شرحة النزهة والنخبة يعني نقول من يعتبر من أشهر الكتب اللي هي شرحة النزهة ابن حجر نقول شرح يعتبر من أشهر اسمه شرح هي يعني شرح النزهة يعني نقول هي شرحة وشرحها هو النزهة هما الاثنين ابن حجر ملا على الكاري عمل بيه شرح الشرح يعني شرح النز ماشي المناوي عبد الرؤوف المناوي له اليواقيط والضرر اليواقيط والدرر دول أنا هقول لكم بس أوسع الكتب أوسع الكتب في إيه في شرح شرح النخبة وإلا الكتاب ده لو شرح كثيرة جدا لا تكاد تحصى في كتاب منتهى الرغبة في شرح النخبة ده لمحمد بن عبد الله الخرشي وهو لم يطبع بعد يعني وأعرف بعض الناس يعني يعملوا عليه وهو كتاب من أوعب الكتب التي تشرح النخب وهو لم يشرح النخبة شرح النزهة كمان شرح للنزهة. لكن هو الكتاب اسمه كده منتهى الرغبة في شرح النخبة في كتاب تاني برضه يعتبر قضاء الوتر للقاني، لإبراهيم اللقاني وده مطبوع في مجلدين دولة أربع أو يعني أوسع أربع شروح لنزهة النظر النزهة الميزة فيها مرتبة ترتيبا جيدا جدا يعني جعل علم الحديث أو علوم الحديث تتواصل وترتبط بعضها ببعض جعلها كنقاط في شبكة واحدة تستطيع أن تصل لأي نقطة منها من النقطة التي أنت واقف عليها، ولكن تطول المسافة أو تقصر، طار تصل بطريق مختصر، وطار تدور وترجع إلى النقطة التي تريدها. أما ابن الصلاح فكان يملي كتابه شيئا فشيئا، أملاه في مجالس متفرقة، ربما يعني فرق بين ما يجب فيه الجمع. وجمع بين ما يجب فيه التفريق يعني ممكن يبقى نوعين من علوم الحديث المفروض يبقوا ربعات لا ابن الصلاح عشان هو كان أصلا ما بيصنفش الكتاب ده كان بيوم مجالس ودروس كده للطلاب والطلاب جمعت هذه المجالس في كتاب وجعلوه الإيه يعني و... و... و... و... ونتج عنه كتاب مقدمة ابن الصلاع ابن حجر رتب كتابه ترتيبا جيدا جدا جعل منه يعني قسم العلم الحديث تقسيمات يقول تقسيم الخبر من حيث عدد الطرق يبقى الخبر كده أتانا أو الخبر والحديث جاءنا بكم طريق فمن هذه الحيثية ينتج عندنا أنواع من علوم الحديث يمتواتر أحد والأحد كم نوع كده ويقول تقسيم الخبر من حيث القبول والرد ينقسم إلى مقبول ومردود المقبول أربع أنواع والمردود أنواع كثيرة حوالي أربعين نوع المهم الأنواع مترابطة وكل نوع يعني بعد النوع الذي هو أقرب له فهذا يساعد على الفهم جدا بخلاف أن تبقى الأنواع اللي هي أقرب ببعضها متناثرة في الكتاب النوع في أول الكتاب ونوع في آخر الكتاب وهم المفروض بورى بعض طيب لذلك لما يعني ابتكر هذه الطريقة وطريقة وهذه الطريقة تسمى طريقة السبر والتقسيم أو اللف والنشر اللف والنشر يقول لك الخبر إما كده وإما كده يلفاء الأول كده يعني زي بيستقر كده الأنواع كلها ويقولك الأنواع ديت إما كده إما كده إما جاءتنا بطريق واحد إما بأكثر من طريق مثلا يعني فكل الأنواع لابد أن تكون تحت إيه تحت حجم الاثنين دي ثم يبدأ يفصل يذكر أما الأول فكده وأما الثاني فكذا وكذا وكذا. دي اسمها إيه دي اسمها اللاف والنشر. تلف الأول كده المحتوى الكتاب كله تلفه كده وبعدين تنشره بقى. تبدأ إيه تخرج بالعنصر الأساسية كده وتحت كل عنصر التفريعات بتاعته فطريقته يعني جيدة جدا في هذا الباب ولا يعني يغفل جهد ابن حجر أحد من أهل العلم أبدا في أصول الحديث خاصة يعني طيب لماذا علم الحديث قلت لكم أن الطالب العلم أو حتى العالم ربما كان اجتهاده غاية في القوة إلا أنه قد ينتج عنه بحثا خطأا وبه خلل عظيم لماذا؟ لأنه لم يهتم بعلم الحديث ولم يدري ما الصحيح من الضعيف وربما احتج بأحديث موضوعة أو ضعيفة أو منكرة ومتروكة وما يصح أبدا أن يحتج ويرجح بها العلم الحديث يعني قواقع هو علم بكر يحتاج إلى عمل والأحديث تحتاج إلى أبحاث وما يكفي أبدا أن يقوم بعض أهل العلم بجهد كبير فيحكم على كثير من الأحاديث في هذه في بأحكام يعني مفسرة أو بأحكام تفصيلية ما يكفي أبدا جهد رجل ولا رجلين ولا ثلاثة بل يحتاج علم الحديث إلى كتائب من طلاب الحديث والباحثين ليفتشوا عن الضعيف والمطروك والمنكر والموضوع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليحضرها الناس ويفتشوا عن الصحيح ويبينوها للناس حتى يعلمها الناس وقلت لكم أنه علم بكر هو علم بكر يحتاج إلى جهد عظيم بعض الناس تتخيل إن إذا تكلم رجل من أهل العلم وإن كان له باع عظيم في العلم فقد حسم النزاع في في مسألة بعينها أبدا يعني إن كان العالم وله ما له من الاجتهاد وعلو الكعب في أي علم من العلوم إلا أنه لا يحسم خلاف أبدا نشب من ألف ورعمائة ما هو لو هو يحسم الخلاف كان حسم لأبليه ما لا تزال هذه الأمة بخير ولها من يجدد أمر دينها في كل عصر هو ما سبق من هؤلاء العلماء من هم أقوى من من المتأخرين ومن المعاصرين زال العلم يتناقص فالمسألة يعني لم يكن الناس في في غفلة فجاء مثلا رجل ففتش الغبار وكشف أن هذا الحديث صحيح وأن هذا ضعيف وحسمة المسألة وفقط لا لا زال باب الاجتهاد مفتوحا لا يزال باب الاجتهاد مفتوحا ويحتاج هذا العلم إلى إيه؟ إلى جهود يعني متوازية ومتتالية طيب أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم